بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله على رسول الله قال مع مع بشكون العين مع بشكون العين لماذا يا إخوة في مفتوحة العين كلمة مع مس مفتوحة العين من الظروف والظروف أسماء بالإجماع ظروف أسماء بالإجماع فهذا مع الحرف الثاني والعشرون من الحروف الثنائيه من حروف المعاني قال لها حالا الأول الاول ان تكون ساكنه العين وهي لغه ربيعه وغن ان لون هذا السكون قبل متحرك واشرنا قبل ساكن ولم يحصباها ان السكون فيها لغة جعلهم من الضرورات قال وقت جعلها الشاعر كهل حين اضطر فقال وريشي وريشي وريشي منكم وحوايا معكم وإن كانت زيارتكم الإمامة والإمام هي النادر هذا الشاعر هو قريب وينشب إلى الراعي الراعي النميري قال واختلف في مع ساكنه العين فقيل هي عرف جر وزعم ابو جعفر النحاس ان الاجماع ناقدون على حرفيتها إذا كانت ساكنه والصحيح انها اسم وكلام شيبويه مشعر باسميتها إذن الخلاف بماذا إذن الخلاف في عيش في ساكنه العين أما مفتوحه العين فهي اسم عندهم على أن وسن تكون مفتوحة العين مع وهذه اسم لمكان مكان الاصطحاب ما معنى اسم لمكان الاصطحاب اسم لمكان الاجتماع فلاجتماع عند الاصطحاب معناها الاجتماع اسم لمكان الاجتماع وقته على حسب ما يليق بالمضاف إليه يعني بمعنى ماذا ما معنى على حسب ما يليق بالمضاف إليه أي كل معية بحسبها كل معية بحسبها فالمعية لا تقصد المماسح ولا تقتضي المخالطة ولا تقتضي الحلول المعية لا تقتضي هذه الثلاثة الأمور وقد سمع لغة وقد سمع قرها بمن حكسي بويه آآ آآ ذهب من معه من معه قال وقرأ إنها إن هذا قال وقرئ هذا ذكر من معي هذا ذكر من معي أي من قبلي ومع ظرف لازم للظرفيه لا يخرج عنها إلا إلى القرب من كما تقدم كما تقدم في ماذا وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط فجر، وتقدم في الظروف اللازمه في عدة ألفاظ. قال كما تقدم تقع خبرا، وتعقى خبرا وصلة وصفة وحالة. يعني تقع في المواقع الأربعة التي يجب حذف، يجب حذف ماذا؟ يجب يجب حذف عاملها. يجب يجب حذفه متعلقها، لأنه كون عام. الخبر والصلة والصفة والحال خاوة تقع خبرا وصلت وصفة وحالة وهي ضرف متعلقها واجب الحلف قال وإذا وفزت عن الإضافة نونت معا قال عن الإضافة نونت نحو قام زيد وعمر وعمر معا والاكثر حين إذن أن تكون حالا أكثر أن تكون حالا وقد جاءت خبرا في قوله أفيق بني حرب واهواؤنا واهواؤنا معا قال وقال بعضهم في نحو واهواؤنا معا انه حال الخبر محذوف تقديره كائنه معا وليس بصحيح اتى الاصل عدم الحذف والاصل عدم التقدير الاصل في الكلام امران الاصل الاول في الكلام عدم الحذف والاصل الثاني في الكلام عدم التقدير اصلان وقاعدتان ومطلتان مهمتان جدا قال وحثلها في حركة في حركة مع إذا نومنت فذهب الخليص إلى أنها فتحة إعراب والكلمة ثنائية حالة الإفراد كما كانت حالة الإضافة وذهب يونس ولاخش إلى أن الفتحة فيها كفتحة تاء فتاء لأنها حين أفللت ردت إليها آلامها المحذوفة فصارت النقصورا قال ابن مالك وهو الصحيح لقولهم الزيدان معا والزيدون معا فيقعون ما في موضع رفع كما تقع الأسماء النقصورة نحو نحو ايش؟ نحو فتن نحو هو فتن هو هو فتن سقطت كلمة هو هو فتن وهم عدن هم عدن قال ولو كان باقيا على النقص لقي لا زيدان معا كما يقال هم يد واحده هم يد واحده على من سواهم واعترض بأن معن ضرفه في مضاعف الخبر فلازم ما قاله وقال ابن مالك إن معن إذا وفرت تساوي جمعا تساوي جميعا تساوي جميعا, إن تساوي جميعا معنا يعني بالمعنى ورد عليه بأن بينهما فرقا قال تعالى إذا قلت قام زيد وعورا جميعا احتمل أن يكون القيام في وقتين وأن يكون في وقت واحد وإذا قلت قام زيد بن عورا معا فلا يكون إلي فقت واحد والله سبحانه تعالى اعلم طيب بقيت فائدة وهي أبو جعفر النحاس ذكر في الحاشية رقم اثنين قال هو أحمد بن محمد النحوي المصري هذا ابن النحاس المصري أنا في سنة طيب الثانية حرب معا قال هذا صدر لبيت بيت جندل ابن عمر والرواية بني حزن أقيم بني حزن وأهوأنا معا قال وعكزه وأرباحنا موصوله لم تقضبي طيب بنو حزن هم من من هم من تميم قال بنو حزن من تميم طيب هذه فائدة الفائدة الثانية وين ما شاء الله الله يزاكم الله خيرا